بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باطع نفسك إلا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدد محدد إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يشتهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم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 فوهب لي ربي حكما واجعلني من المرسلين وتلك نعمة تبنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين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 من أرضكم بشحره فماذا تأمرون قالوا أرضه وأخاه وبعد المدائن حاشئين يأتوك بكل سحار عليم فجمع الشحرة لميقات يوم معلوم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 إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأسكون فألقي السحرة ساددين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن إنه لكبيركم, إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعن عيديكم وأردلكم من خلاف ولو طلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إما إلى ربنا هم قلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدينة. فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورتناها بني إسرائيل فاتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان, فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلفنا تم الآخرين فأندينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكسوهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أحماما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إِذْ تدعون أَوْ ينفعونكم أَوْ قالوا بل وجدنا كذلك يفعلون قال أفرعيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي تُذَهْوَيَشِين وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي وَالَّذِي أَخْوَافُ أَنْ يُوقِرَنِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّين رَبِّ هَبْ لِي شَكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ لسان صدق فِي الْآخِرِينَ واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مان ولا بنون إلا من الله بقلب سليم وأزفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم ما كنتم تعبدون فكبكبوا فيها هم والغارون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله لفي ضلال مبين أَرَوْهُمْ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَلَعِزُّ الرَّحِيمِ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْشَدِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِنَّا عَلَى رب العالمين فاتقوا الله واقعون قالوا ونؤمن لك واتبعك الأوزلون قال وما علمي بنا كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطالب المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا وندني ومن معي من المؤمنين فأنديناه ومن معه في الفلك المشحون ثم اغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان اكثرهم المؤمنين فإن ربك لَهُ العزيز الرحيم كذبت عادم المرسلين إِذْ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أشألكم عليه من أدر إن أدري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع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 دبت سمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أشألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا الصادقين قال هذه ناقة لها شذك ولكم شذك يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فأقرها فأصبحوا نادنين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين سَلَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُونَ قُلْ تَسْتَقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَشُوٌّ نَّمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ واطعون. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أدري إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الْجُقَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ فتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا نوط من المخرجين قال إني لعملكم وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول نبيل فاتقوا الله واقعون وما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 وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْعَلِيمُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ من ولو نزلناه على بعض الأعدمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المدربين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا أن نحن منظرون أفبعذابنا يحسادلون افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا وعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون ذكرى ما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي ما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزونون فلا تدعوا مع الله إلها الآخر من المعذبين وأنزر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السالدين انه هو السميع العليم هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاق لكين يلقون السمع واكثرهم كاذبون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 وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلدي ينقلبون